كنا انا وياك والثالث الليل كنا انا وياك والثالث الليل ويضيع كل الليل بيني وبينك حنا تعودنا على بعضنا حيل هذا انا والليل بس انت وينك هذا انا والليل بس انت وينك, بس أنت وينك.